يا معشر الشمام تنموا إلى الله فان ان القلوب والاجهاد لا تقوى على عذاب الله اين الخوف من الله يا من تعصون الله اين الخوف من الله يا من تعصون الله اين الخوف من نظر الجبار جل جلاله اين الذين يستغفرون قبل حلول المصيبه الذين يلحقون بركب التائبين أين الذين يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأوصار فلا راحم إلا الله جل جلاله ولا منقذ للهلك إلا الله جل جلاله يا معشر الشباب لا نافع لكم والله إلا الله ولا إذن لكم بالاعتذار بين يدي الله ولا يؤذن لهم فيعتذرون قطعت على الدنيا فلا حبيب ولا ناصب ولا شفيع ولا مؤيد ولا منجي من عذاب الله فكيف العذر غدا بين يدي الله تعالى كيف العذر غدا بين يدي الله تعالى إذا شهدت الأركان وتكلمت الجوارح وظهرت الأشجان. كيف العذر غدا كيف العذر غدا إذا شهد العبد على نفسه بما قدمت يداه.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 ليس لك عاصم يا عبد الله من الله غدا سيشهد عليك كل شيء تلذبت به في الدنيا فإما أن يشهد لك بجنة وإما أن يشهد لك بنار ظهر والله ما خفا أعميت العينان أبكمت الأفواه تشتتت الأذنان ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصمى مأواهم جهنم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا كلما خبت زدناهم سعيرا فاعمل ما شئت أيها الشاب الموعد هناك تلذذ بما تشاء في الدنيا فالموعد القبر القبر موعدنا يا عبد الله القبر موعدنا أيها الشاب اعمل ما شئت فإنك ملاقيه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون إنه موقف الدل والانكسار يا معشر الشباب فبأي وجه سنلقى الله ونحن قد عصيناه وبأي لسان سنعتذر إلى الله بأي لسان سنعتذر إلى الله وقد أصررنا على معصيته رحماته علينا تتنزل وشرنا إليه يصعد رحمته عز وجل تشمل العاصي والطائع ومعاصينا تترى بين يدي الله جل جلاله سبحانك يا إلهي ما أرحمك على من عصاك ما أقربك ممن دعاك وما أرأفك على من أملك سبحانك لا أحصي ثناء عليك يا حبيب التائبين يا حبيب قلوب المؤمنين يا من تنادي عبادك أسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أقول يا من تمتع بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه أثنيت عمرك فيما لست تدركه فماذا تقول لله حين تلقاه فيا حسرته على زمان مضى بغير جد ويا حسرته كيف أعص الله وأنا سوف ألقاه فأعلنها من هنا توبة صادقة لا رجعة بعدها أبدا واعلم أن اللذات فانية والدنيا فانية وكل شيء هانك إلا وجهه استغفر واستكثر من الصالحات علك تنجو من حر النار وسر على هدي خير المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وصحفه الميامين ابتعد أيها الشاب عن رفقاء السوء واختر أي الطريقين يا أخ العرفان داوم على ذكر الله ففيه الراحة والدعة والسرور غض بصرك صاحب الأخيار ادعو الله وأنت موكن بالإجابة وقم بين يدي الله وناديه مستغفرا ذاكرا واثقا محبا ورد قول الحبيب بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك ولا تنسى المداومة على التوبة والاستغفار وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فما أسعد من كانت الجنة داره وما أشقى من كانت النار داره فيا عباد الله أصلحوا لله قلوبكم واستشعروا الندم في جنب ربكم وخالقكم لعل الله أيرحمنا يرحمنا وإياكم يقبلنا معكم في عداد التائبين في عداد المقبلين في عداد المؤمنين الخائفين ألا وصلي وسلموا على خير خلق لكم هذه الماده من موقع شبكة ملامح